وَمَا أَلْفَقْتَ مِنْ نَبَقَةٍ أَوْ نَدَرْتَ مِنْ نَدْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنْصَارٍ إِن تَبْدُ قَذَافَاتٍ فَمَا هِيَ وَإِن تُخْفُهَا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ أَفَأَنْ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْثَرُ عَنْكُمْ ياتيكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم ذنب ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فانفسكم وما تنفقون الا بتغوى فَمَن يَرَاكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُبْلَنُ مِنَ فُقَرَاءَ إِلَّا الَّذِينَ احْتَجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَمُونَ الرِّجَالُ وَالْأَوَانِ مِنَ الْعَطَشِ عارف بsinamum la yasalunalna ma sa'alhafan wama tunfiqou min khairin fa inna allaha bi'alim alladhina yunfiqoun amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa'alaniyatan sirran wa'alaniyatan fa lahum ajrun 'ind rabbihim والا خالف عليهم ولا